وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا وَلَا மீசா நிமலா து ரிசல ு பூச கிக்கு தும் அ اديهم تظاهرون عليل <تصفيق> تظاهرون على الذن نؤذ وَالْغَوْا مُعَاوِمُنَا ذَلِكُمُ الْخَوْفُ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ كِتَابِي وَتَكْفُرُونَ بِهِ بَمَا جَاءَ مِنْهُ ارْغَبُ لَكُمْ مِنْكُمْ إِلَّا الْغِيُوبَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ لا اله الا الله ومم با هو بضاف في وَلَئِنْ لَمْ يَسْتَغْفِرُوا لَيُصِبَنَّهُم مِّن رَّبِّهِمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ بَنِى آدَمَ مُنْهُ أَبَوَهُ وَأُمُّهُ وَنَظَرْنَا فِي نَمو سِفْرِ كِتَابِ وَقُمْ تَيْنًا مِنْ بَعْدِهِ بِالأُصُولِ وَأَتَيْنَا إِذْ ثَرْنَا தைனாச நோதிவ ம தரி <taparikon> க <taparikon> بَلَّا نَوْمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَدِ